وَأُلُؤُ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ إلَّا إلَّا أَن تَفْعَلُ إلَى أَوْلِيَاءِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُوطَةً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 وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلَّا غُرَّا وَإِذْ قَالَ الْقَائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَسْرِبَ لَا مُقَامَلَةٌ فَرُجِعُوا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 قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القاتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم شوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلن إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم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 أولئك لم يؤمنوا فأحدط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودون أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم نتريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا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 وَذَكُرْنَا مَا يُتلى فِي بُيُوتٍ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما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 إن تبدوا شيئا أَوْ تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آبائهم ولا ابنائهم ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخواتهم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 لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتلون سنة الله في الذين خَلَوْا من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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات